فَلَمَّا سَمِعَ بِمَكْرِ إِنَّ أَرْسَلَتْ إلَيْكِ إِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَكَأَّمَ وَأَتَتْ أُلَّا وَاحِدَةً مِنْهُ النَّسِينَ وقالت خروج عليهم. وقالت خروج عليهم. فَلَمَّا رَأينهُ أَسْبَرْنَهُ طعن أيدي هن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم تَذَلِكُمُ الَّذِي لُمْتَنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوَّتُ عَن نَفْسِي فَاسْتَعْصَمَ وَلَا إِلَّمْ يَفْعَلَ مَا أَمُرُهُ لَا جنر ن ولا يكون من الصاغرين. قال رب سجن أحب إليم مما يدعونني إليه وإلا تصرف وَعَنْمِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن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 أحمل فوق رأسه بذن تأكل الطير منه نبينا بتأويله إننا راك من المحسنين قال لا ي أيكم ما طعام ترزقانه إلا نبتوكم ما بتأويله قبل أن يأتيكم ذلك مما علمني ربي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِ هم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلىن الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القه ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتم زل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر لا تعبدوا إلا ي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 وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه هضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال للذي ظن أنه ناجم وَمَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أرَسَ بَعْضَ قَرَاتِ سِمَانٍ كُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُبُلَاتٍ خُبْرٌ وَأُخَرَيَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْضِّلْنَا توني في رؤيا إن كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا أضغاس أحلم. وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ الَّذِي نَجَى مِنْكُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونَ يوسف أيها الصديق أفتنا, أفتنا في سبع بقرات سمانية كلهن سبع عجاك وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 ألغما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق و أنا رآوتُه عن نفسِي و إن جُل مِن الصادِقين ذلك لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنُّ قُبِلْ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كيد الخائنين